إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكثر مما قتكم أنفسكم إذ تدعون إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلك بأنه إذا دعى الله وحده كفّرتم وإن يشرك به تؤمن فالحكم لله العلي الكبير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 رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يغفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم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 فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسل بالبينات فكفروا, فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب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 وقال رجل مؤمن من آلِ فبعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه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 وقال فرعون يا ها ما نبني صرحا لعلي أبلو الأسباب أَسْبَابَ السماوات فأطّلع إلى إله موسى وإني لا كاذبا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 وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَائِكَ فَأُولَائِكَ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ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 فيقول الضعفاء للذين استكبروا إن كنا لكم تبعا فهل أنتم فهل أنتم مغنونا عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا إن إنا كلٌ فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزن جهنم دعو ربكم أدعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب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 وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدوء وذكرى لألآلباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار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 الحمد لله رب العالمين. قل إنني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لَمَّا لَمَّا جَاءَنِي الْبَيْنَةُ مِنَ الرَّبِّ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ هو الذي خلقكم من تُرَابٍ ثم مِن نطفة ثم من عَلَقَةٍ ثم مِن مُّضْغَةٍ ثم وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ ثم لَكُمْ ۚ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نشَاءُ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 فإما نرينك بعض الذين عدّهم أو نتوفّيّنك أو نتوفّيّنك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم ومنهم من لم نقصص عليك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 ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعليها وعلى الفلك تحملون ويوريكم آياته فأي آيات الله تُنكرون؟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 فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَقَّ بِهِمْ وَحَقَّ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ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 وَخاصيرهُ ن لكَ